بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه والقران بالذكر طه والقران بالذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق بل الذين كفروا في عجة وشفاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منار كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين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 وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى واحدا أجعل إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هذا لشيء وَنَقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْ نُنْسُوا وَاصْبِرْ عَلَى آلِهَتِكُمْ وَنَقَلَقَنَّ لَهُمْ مِنْهُمْ عَلَى آلِهَتِكُمْ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما في الملة إن هذا إلا أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك ربك العزيز الوهاب، أَنَّذَهُمْ خَذَارٌ رَحْمَةً رَبَّكَ العزيز الوهاب، أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا؟ أَمْ لهم ملك فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ يُنْذُمُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ يُنْذُمُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار وتهود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم عابن انك اولئك الاحزاب اولئك الأحزاب إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر إلا صيحة واحدة ما لها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 إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محسورة, والطير محسورة كل, له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَبَصْلَ الْخِصُودْ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَادُ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَادُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى داود فَفَزِعَ, منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم وعلوا لا تخف وعلو قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط قصمان بغى بعضنا عَلَى بَعْضٍ تحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى ثواء الصغاط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إنها 90 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في القطاب ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها في قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال ظلمك نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا وقليل ما هم وإن كثير وَظَنَّ داود أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَتَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَخَضَعَ لَهُ فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يا داود جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 وما خلقنا, وما, باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين من وعملوا أَمْ كالمفسدين الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نجعل المتقين كالفجار أجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالأجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أره الألفاب ووهرنا لداود سليمان نعم العبد ووهرنا لداود سليمان نعم العبد إنه أَوْاب إِنَّهُ عرض عليه بالعشي عَلَيْهِ الْعَاشِي الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ إِذْ أُرْضِيَ عَلَيْهِ بالعشي الصافنات الْجِيَادِ فَقَالَ إني أحبرت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقال إني أحبرت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق السوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا علاك جسدا ثم اناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أهار قال رب اغفر لي وهذ لي ملكا لا ينزغي لأحد من بعدي نَكَأَنْتَ الوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كلذناء وغواص، والشياطين كل وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في هذا عصب فمن او امسك بغير حساب هذا فمن أو أمسك بغير حساب وان له عندنا لذلفه وحسن مآب دنا للملء وحسن مدار عبدنا ايوب اذ ماذا ربه انني مسني الشيطان برصب وعذاب ارفع أحبه أن يمسني الشيطان برصب وعذاب أركب برهلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله وَخُذْ بيدك ضَرْسًا فاضرب به وَلا تَحِنْ وَخُذْ بِيَدِكَ ولا تحنث إنا وجرناه صابرا نعم العبد إِنَّا وجرناه صَابِرًا إِنَّا صَابِرًا إنه أواب واذكر عبادنا والقرء بادنا وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبواب أولي الأيدي والأنصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة وَإِنَّهُمْ عندنا لمن لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَإِنَّهُمْ مِّنْ دُنَانَا لَمِنَ وَالْيَسَعُ وكل من الأخيار, من الأخيار هذا, ذكر هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما جنات عليهم مفتوحة فتحت لهم الأرواح جنات ير مفتحت لهم الأرواح متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أسراب وعندهم قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون اليوم الحساب هذا ما توعدون إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مأب وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبأس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا وآخر من, أزواج وآخر من شكله أزواج، هذا فوز مقتحم معكم هذا معكم لا مرحبا بهم، لا مرحبا انهم قالوا صاروا, النار إنهم صاروا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار أنتم قدمتمه لنا فرش القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذله عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الألفاظ؟ اناهو تسريا امسا وغ ذلك حق تخاصم اهلنا ان ذلك أهل النار قل إنما لا من إله إلا الله الواحد القفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو, قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم إن يوحى إلي إلا أنها أنا نذير مبين يوحى إلي إلا أنا نذير مبين إذ قال ربك كفئ خالق بشر قال ربك للملائكه اصنع في الارض من طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي فإذا سويته وَنَادَىٰ فِيهِ بِنُوحٍ تَفَاوَلَهُ سَالِفِي فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إبليس وَكَانَ من الكافرين تكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العاديين؟ أكبرت أم كنت من العابين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته قال فخرج منها فإنك رجيم. قال منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين. وإن عليك قال رب فأضلني إلى يوم يبعثون. قال رب فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت قال فبعزتك لا أؤيّنهم أجمعين. أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. عبابك من نور قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين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 إنه هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن تعلم بعد حين